نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شُرُورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ آمالِنا من يهده الله فلا مُذِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له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 اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ظلالة، وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله يقول المولى تبارك وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم لضلو كفار وما فاد هذه الايه ان نعم الله جل وعلا اكثر من أن يحصيها المحصون أو يعدها العادون كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك الى غير ذلك من العافيه والرزق نعم لا تحصى وهذه النعم من الله جل وعلا والتي اعظمها أن من الله علينا بالاسلام والاجتماع عليه فالاجتماع عباد الله من النعم العظيمه التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بها الأنصار لما مر رجل من اليهود بملئ من الاوس والخزرج فساءه ما هم ما هم عليه من الاتفاق والالفه فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم، ويُذكِّرُهم ما كان من فروبهم يوم بعاذ، وتلك الحروب، ففعل فلم يزل ذلك دأبُه حتى حميَت نفوسُ القوم، وغضِبَ بعضهم على بعض، وتفاورُوا ونادَوا بشعارِهم، وطلبُوا أسلِحَتَهم، وتواعدُوا إلى الحرَّة فبلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم فجعل يسكنهم ويقول ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم وتلا عليهم قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكر نعمه الله عليكم وارجو ان تنتبهوا لهذه الايه وهذه الجزئيه قال واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته واعادها مره أخرى فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاه حفره من النار فنجاكم منها فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فَنَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ، وَاصْطَلَحُوا وَتَعَانَقُوا وَأَلْقَوُوا السِّلَاحِ أيها المسلمون، إن النصوص التي ذمَّت الفُرقة والاختلاف في الكتاب والسُنَّة كثيرةٌ منها هذه الآية التي سمِعناها، ومنها ما أتَى بعدها في قوله جلَّ وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم وأخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الفرقه في هذه الامه وكلما تأخر العصر عن النبوه كثر التفرق والاختلاف قال عليه الصلاة والسلام فانه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقه لينجو منها من شاء الله من شاء الله له السلامه فقال اياكم والفرقه رواه الترمذي واخبر سبحانه أن سبيله واحد وكل ما خالف الكتاب والسنه فهي سبل الشيطان تفرق الخلق وتبعدهم عن الرحمن قال سبحانه وان هذا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السوات لا تتبعوا فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وأوصى الله الأمم بما أوصى به الأنبياء من إقامة الدين والبُعد عن الافتراق فقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليه وما وصينا به ابراهيم وابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وذمَّ سبحانه الفرقه وعاب على اهلها فقال وان الذين اختلفوا في الكتاب لا فيه شقاق بعيد ووصف حالهم بقوله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وبرا الله رسوله من اهل الفرقه فقال ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء واهلها مشاقون للرسول صلى الله عليه وسلم مخالفون للمؤمنين كما قال جل وعلا ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ونهى عن الاختلاف في الحق فقال عليه الصلاه والسلام اقراوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا متفق عليه وأنكَرَ عليه الصلاةُ والسلام التفرُّقَ عند انتظار الصلاة فقال جابِرُ بن سَمُرَة رضي الله عنه خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حِلَقًا فقال ما لي أراكم عزين أي متفرقين رواه مسلم وبينَ عليه الصلاةُ والسلام أن تفرقهم في الجبال والأودية عند النزول في السفر من الشيطان فعن أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرُّقَكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلًا إلا انضمَّ بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم رواه ابو داوود ونهى عن اختلاف المصلين في صفوفهم، وتوعد أهله باختلاف وجوههم، وأخبر أنما أهله اختلاف القلوب، فاختلاف الظاهر سببٌ لاختلاف الباقٍ قال عليه الصلاة والسلام، لتسوّن, بين لتسوُّن صفوفَكم، أو لا يُخالِفَنَّ الله بين وجوهِكم، وفي روايةٍ بين قلوبِكم، رواه مسلم ومُخالَفةُ الإمام في الصلاة من مظاهر الاختلاف والفُرقَة التي نهَى الإسلامُ عنها فقال عليه الصلاةُ والسلام قال إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به قال، إنما جعل الإمامُ ليُؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه رواه البُخاري وكما نهى الإسلام عن التفرق في أمور الدين نهاهم أيضًا عن الفرقة في أمور الدنيا فالاجتماعُ على الطعام يورث البركة، والتفرُّقُ فيه يذهبها شكَاءُ ناسٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، نأكل ولا نشبع فقال، فلعلكم تتفرَّقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه رواه أبو داود وفي علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض نهى عن التهاجر والقطيعة بين المسلمين وأخبر أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا وَنَظِرُوا هَذَيْنِ حتى يَصْطَلِحَا رواه مسلم ونهى عن العصبية ودعاوى الجاهلية فقال رجل من الأنصار يا للأنصار وقال آخر يا للمهاجرين فقال عليه الصلاة والسلام ما بأل دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة متفق عليه وأعظم موجبات الفرقة الشرك بالله فهو داعٍ للاختلاف وتعدُّد المعبود ذات الله قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا والاعراض عن الكتاب والسنه او اخذ شيء منهما وترك بعضه سبيل للنزاع والشقاق قال قال الله جل وعلا ومن الذين اتباعٌ مُتشابِه من النصوص، زيغ لأصحابه وفتنةٌ للخلق قال سبحانه، فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبِعون ما تشابَه منه ابتِغاء الفتنة وابتِغاء تأويله وما بغَى قومٌ وظلمُوا إلا افترَقُوه قال جلَّ وعلا، وما, وما اختلف فيه إلا الذين أوتُوه من بعد ما جاءتهم البيِّنات بغيا بينهم وإذا نشأ الخلافُ عن هوًّا وتعصُّف، أو بغيٍّ وتقليد، أو حميَّةٍ وتحزُّف، فهو سبيلٌّ للفُرقة، ويجب البُعدُ عليه باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقولُ ما تسمعون، وأستغفِرُ الله لي ولكم، فاستغفِرُوه إنه هو الغفور الرحيم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 فقد تكلمنا في الخطبة الأولى عن وجوب الاجتماع، وذنب الفُرقة والاختلاف، ولتجنُّب هذه المُصيبة لا بدَّ من الوقوف على بعض ما يُوجِب الفُرقة على بعض ما يُجِبُ الفُرقة، فمن ذلك أيها المسلمون التعصُّب، التعصب لمذهب أو قبيلةٍ أو شخصٍ معينٍ فهذا يؤدي إلى الخلاف فأصحاب التعصُّب المذهبي لا يرون الحق إلا في مذهبهم المتبوع وإن كان الحق عند غيرهم وتقديم قول مذهبهم على غيره وإن كان باطلاً وإلزامُ الناس فيه فاشتدَّ الأمر حتى تعصب الأتباع بالآئمة الكبار الذين هم أبرياء مما هم عليه من التعصُّب ومن أنواع التعصُّب أيها الإخوة التعصُّب القبلي وشعارهم أنصُر أخاك ظالماً أو مغرُوماً أو كما قال قائلهم إن أنا إلا من غزيَّة إن غوَت غويت وإن ترشُد غزيَّة أرشُدوه فهذا نوعٍ من التعصُّب وهو التعصُّب القبلي فهذا يدعُو إلى نُصرة عُصبَته، والتألُّب معهم على من يُناوِئُهم ظالمين كانوا أو مغلُومين وقد رهَّبَ الإسلام من هذه العصبية، ونهَى عن أن يَسْخَرَ قومٌ من قومٍ عسى أن يكون خيرًا منهم، ولا يَسْخَرُ أحدٌ من أحد عسى أن يكون خيرًا منه ومن أنواع التعصُّب، والمؤدِّ إلى الفُرَّى، التعصُّب للعُلماء والمشايخ، وطلبة العِلم، ومن ذلك أن يجعلهم الإنسان معيارًا للحق وإلزام الناس بمذهبٍ دون سواه، أو إلزالهم الزامهم. بترجيح قولٍ اجتهادي فالإنسان يخطئ ويصيب ومن مظاهر العصبية والحزبية في التعصب للعلماء والشيوخ قصر الحق على شيخٍ او عالمٍ بعينه وتنزيل أقواله منزلة الشرع حتى يحل الحرام ويحرِّم الحلال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحدٍ أن ينصِب للآئمة شخصًا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صللى الله عليه وسلم ولا ييننس هم كلاً يوالي عليه عادي غير كلم الله وورله وومجدت عليه الأممة بل هذا من في عليه أهل البله الذينا ينصون لهم شخص. وكلامًا يفرقون فيه بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام، أو تلك النسبة التي يُعادُون انتهى كلامه رحمه الله، ومن أسباب الفرقة والافتلاف عدم الرجوع إلى كتاب الله تعالى والتحاكم إليه عند النزاع، فما اختلف إثنان قط إلا وبإمكانهما الاجتماع، وذلك بالرُّجوع إلى الحق انظُر إلى اختلاف الصديقين، أو اختلاف الزوجين، أو اختلاف المُتبايعين سترى أحدَهما أو كلاهما قد ابتعد ولو بشبر عن الحق لذلك أمر الله عند التنازع بالرُّجوع إليه فقال جل وعلا فإن تنازعتُم في شيء فرُدُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير واحسن تاويلا وها هم اولئك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا بعد موته في سقيفة بني ساعده ايهم يكون خليفه رسول الله ايهم يكون خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهم منا امير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن نحن الامراء وانتم الوزراء فبايعوا عمر ولما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش اذعنوا جميعهم لامره ورد الله كيد الشيطان في نحره وقس على ذلك كل امر امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام البيوع والنكاح والحقوق وغير ذلك فلو رجع اهل البيت الواحد في المشكل الواحد الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على الخلاف في مهده وربع في لحده ومن أسباب الخلاف مرض قتال وداء عضال ادرك الشيطان أنه هو سبب طرده من رحمه الله فراح يزرع بذوره في قلوب الناس على مر العصور الا وهو الحسد فراح يحرض الأخ على قتل اخيه كما في قصه ابن ادم وما كفر من كفر من اهل الكتاب والمشركين إلا حسدا من عند انفسهم كما اخبرنا بذلك المولى جل وعلا ومن الأسباب ترك التطاول بمعنى أن يطيع بعضكم بعضا وهو أن ان تحسن رة الإخواان فلا يسمع منك كلمة لا توافِقُهم ولا تخالفهم في الأمور التي لا معصِيةَ فيها وتتنازلُ عن حقِّك لإخوانِك وهذه وصيَّةُ النبي صلى الله عليه وسلم لإصحابِه فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا وأبى موسى الأشعري إلى اليمن فقال يسِّرَا ولا تُعسِّرَا وبشِّرَا ولا تُنفِّرَا وتقاوع ولا تختلفَا حتى ولو كُنتَ على حق ونصحت بحكمه ورفث ثم رأيت من تحدثه رايته قد اصر على رايه فقل كلمتك وانصرف لالا تفتح للشيطان باب فرقه وابشر بوعد الله تعالى بوعد الله تعالى لك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود والترمذي أنه قال أنا زعيم ببيت في ربط الجنح أي في أطرافها لمن ترك المراء أي الجدال لمن ترك المراء وإن كان محق وبييت في وسط الجنح لمن ترك الكذب وإن كان مازح ووببيت في على الجنح لمن حسن خلوقوه. ومن الاسباب كثرة المزاح والغلو فيه إما بالكلام أو بالافعال فقد قال الله تبارك وتعالى وقل عبادي يقولوا الذي هي احسن ان الشيطان ينزع بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا فإن كنت تريد المزاح فاختر من الألفاظ ما لا سبيل للشيطان فيه واختر من الأفعال ما لا بأس منه فكثيرا ما سمعنا أن بعض المشاجرات تبدا بمزحة صغيرة حتى تكون النهاية التضارب بالسيوف والله مستعان ومن أعظم الأسباب ومن أعظم الأسباب أيضا أيها المسلمون الجهل بأحكام الدين فترى الناس يرتكبون المحرمات التي تُفضِي إلى النزاعات والاختلافات فهذا يبيعُ على بيعِ أخيه جاهلاً وذاتَ يخطُبُ على خِبَة أخيه غافلاً بل إن هناك أمورًا دقيقةً خفيَّةً قد يظنُّها الجاهل لا شيء فيها وإن من ورائها هجرا يدومُ دهرا ومن الأمثلة على ذلك التناجِي دونَ الثالث فقد رَوَى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا كَانُوا ثلاثةً فلا يتناجَ دون الثالث ومعنى النجوى أن, يك... أن يُكَلِّمَ أحدٌ أخاه في أُذُنِه والثالث لا يسمعهما ويقول المولى تبارك وتعالى من النجوى من الشيطان ليُحزِنَ الذين آمَنُوا وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله وعلى الله فإنه ي تط الإوكذلك. من الأمور والأسباب التي تؤ إلى الاختلاف والذي يكون سبب الج. تركوا الاتفاق على الأُجور قبل العمل، فيقول بكم تصنعُ لي، فيقول صاحب الصِنعة، سهل سهل أي أخدمُ لك، ثم بعد ذلك نتفاهم فإذا انتهى وطلبَ المال يتنازعون، ويقول الآخر الناس يصنعون بأقلِّ ثمن من ذلك، فهذا يحدثُ كثيرًا والعُلماء ينُصُّون على بطلان هذه المُعاملة، وأنه لا بد من الاتفاق على العمل وأُجرة العمل قالوا لالا يكون هناك خلاف ومن مظاهر الخلاف والشقاق الذي يحصل بين أنصار بين انصار الفرق الرياضيه كفارا كانوا او مسلمين فهذا يناصر هذا الفريق وهذا يناصر الاخر ويحصل بينهم الشقاق والترااشق بالكللاام والسببب والشتم بل يصل إلى الضرّ والقتل الأحييانا ومن المظاهر أيضا ما يحصل هذه الأان مما يتعللق بالانتخابات من التعصب للأشخاص وذمّ الأشخاص الذين لا ينتون إلى حزبههم فيسخر هذا من هذا وهؤلاء من هؤلاء أولاء ويفعلون مثل وما يفعلون أن صار مما ذكرت الآن وكلهم مسلمون أمر الله تعالى. ان يجتمعوا ولا يفترقوا اللهم بين قلوبنا اللهم الف قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماءنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب اللهم اجعلنا شاكرين